ذلكم الله عبكم لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير قد وأن فضلنا وكذلك نصرف الآيات وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَهُ Let's And cos Wa illi 一旦 kanrou